حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما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 أوَلَمْ نَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَينَ وَتَجَاعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذَارِكَ رَبُّ الْعَرَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا قواتها في أربعة أيام سواء.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 إذ جاءته الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء بغير الحق وقالوا أقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم لنذيقهم عذابا خصي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخسى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهجيناهم فاستحب العما على فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ورجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء تا إذا ما جاءواها شهد عليهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهستم علينا قالوا Allahul Adzi'an tak kau lihat, Allahul Adzi'an tak kau lihat, Allahul Adzi'an tak kau lihat, Allahul Adzi'an tak kau lihat, Allahul Allah فَذَلِكُم ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدتُم فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْرِفْ فَنَارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعِفْ فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ قِيَظْنَا لَهُمْ قُرَنًا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ من الجن والإنس إنهم كانوا قاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغربون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 وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حرق عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغا فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدور الشمس ولا للقمر واسجدور الله الذي خلقه واسجدور الله الذي خلقه إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسألون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحيى لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخافون علينا أفمن يلقى في النار خير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 لا يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجبيا لقالوا لقالوا لولا فصلت آياته وللذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عما أولئك ينادون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 وكبظلل من للعبيد إليه يرد علم الساعه وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثا ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا وظل عنهم ما كانوا ويدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس القنون ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء الست ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أُنْعِمَ عَلَى الْإِنسَانِ اعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن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 أَوَلَمْ يَكْفِبِ رَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَيْدًا أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِذْيَةٍ مِنْ لِقَاءٍ